الله أكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياه إلا من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 انحشرن لهم ثم لنحضرنهم ثم لمحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لننسعن من كل شيعه ايوم اشتد على وإن منكم إلا ردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقروا وَمِنَ النَّاسِ مَن آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ مِّنْ أَحْسَنَ أَثَاثًا وَرِئَاءَ فَمَن كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ سيعلمون من هو شفر مكانا وأضعف جندا ويزيج الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا تَخَلَّعَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَذَا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرْسِلُهُ مَا يَقُولُ وَيَكْفِينَا فَرْدًا وَاتَّقُوا مِنْ الشياطين على الكافرين فأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما العبد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فنسوق المجنبين إلى جنم وفدا لا يملكون الشفاعة إلا اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتخطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال فَكُلُّهُمْ آتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ صَرْداً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ مُلْكًا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِرِسَالَتِكَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ وينذر به قوما مدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم